لغي يظنئك بارد كالماء هادئ النبارات يكتم الرسل والخفايا من غير السياح يقتل في سكون سيفه يصبح كسئل في الغيون صامت لكنه يحمل الوجع ذكرى الأخت وموت الأصدقاء سجنان يؤمن بالقاعدة لا يستسلم ابدا في كل قطعة منه نار تتوقف عمان قتاله فن ضرباته أمواج ضرباته أمواج تنهل في الليل كغيث الرضاجي تقنية الموجة التيار الدواء السيل المتفجير كالنبض الجبار يرقص في الميدان كالممائي النبي لا يخطئ خطوة ويجلث البغية وقف أمام الكاسة والضرب يحتدم والخطر يرقص والظلام يستلم ضرباته جيو شيل الليالي بالسيف والايمان يطمح المثالي خلف السكون جروح عصيه في عينه ذكريات طفوله مطويه فقد من منه قوه تهدي المساعي <تصفيق> ضحى بنفسك ووقف كجبل من كسوا لو انه نزف ورشاله وانتقل فضاء ويضرب من هجه في قلب الحرب هو السلم والنقمة يغمرك سرما ويغرقك نقمة غير محام البشر هاشر الولاء سيبقى أسطورة في كل رواية وحكاية هذا بارد كالضياء في سكوته قصص المآسي تجري يشي وحده قطو جاء والسرف في يده لا يرحم الضري كرى أخته حارقة في الصدر وقلب يخفي جرحا في السدر يصمد لكنه أسد في الميدان ويحارب الألم كأنه طوفا أمواجه تغرق النسكينة والتياء يضيب كالنوال في الطيامة سير وعصف ونبض يدم الغي يزأر يتكسر أكازا جاء بسموم الهوى فوقف غي كجدار القبار من تنجير سيف وإيمانه انتجى به قلبا لا يهال <تصفيق> في لحظة ذكر الأحبة وانكسر لكنه وقف والنفس طوصر ومنطقبتك الظلال يحمل الألم ويشعي من إطارة غيه والماء إنهاج اغتسل وإن صمت فالنار تشتعل سيبقى قم في كل حروب حانت ضعفاي